BOOK 2 PIECDESMIT ČETRI ARBAĀTUN VACHAMSUN <goofuson> ARBAĀ VACHAMSUN IEPIRKŠANĀS ATTASAUK ELTASAUK ES VĒLOS NOPIRKT DĀVANU اريد ان اشتري هدية اريد ان هدية. ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا لا تكون غاليه كثيرا ربما طروكه يد Kādā krāsā? Aju launīn tu hib? Aju tu Melnu, brūnu vai baltu? Aswad bunī au abjad? Esvad, bunī au abjad? Lielu vai mazu? Kabīra au sagīra? Kabīra au? صغيرة ات أبسك شو أسمح لي أن أرى أسمح لي أرى هذه يت إعادس هل هذه من جل طببعي هل هذه من جلد طبيعي يت إ ماكاسعادس؟ او هل هي من جلد صناعي او هل هي من جلد صناعي من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا دا اير ايباشي لابا كواليتاته هي نوعيه ممتازة هذه نوعيه ممتازة انروكا سومينا ارتيشام لاتا والشنطه سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها مناسب جدا دا من هذه تعجبني هذه تعجبني To es ņēmšu. Sākudu hā. Sākudu hā. Vai es to varēšu arī apmainīt? Hel jūmkinu, an es tebdīlu hā, izā lēzim? Hel an es tebdīlu hā, izā Pats par sevi saprotams. Bit tā بالتاكيد ما استو يساينيوسيم كادافانو نغلفوها كهديه نغلفها كهديه هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق